كل مر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق alayhimu alzalala inna humu uttakhadu alshayyatine auliyaa min dunillahi wa yahsibun